بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أحد قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله